واما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره, وأما من بخل بالحسنى فسنيسره للعسرى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 لفضيله الدكتور م ح م ه ر ا ل أ ع ل ن ا ب ل س ي